فَقَدْ جَاءَ ظُلْمٌ وَزُورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى لَيْلهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يُحِلُّ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إنه كان غفور رحيم وقالوا لها هذا الرسول يأكل الطعام عيش في الأسواق لو לא أُنزل إليه ملك لو לא أُنزل إليه ملك معه نذيرا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 تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنة تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذب بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أنهم ضلوا السميل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن 129. ومن اتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى كانوا قوما بورا 120. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا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 وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَاهُ كَبِيرًا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ننثورا أصحاب الجنة يومئذ خير نظر استقرروا وأحسنوا ما قيل ويوم تشفق السماء بالغمام ونزيل الملائكة تنزل الملك يوم إذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا أَوَيُمَّا عَضَّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكأن أولئك شر مكأنه أو ضل سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل نذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمّنّاهم تدميراً وقَوْمَ نُوحِ الَّذِينَ كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيمَّا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 يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ فَأَن تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا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 لنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعامه وأناس كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباب الرحمن الذين ينشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم, وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صموا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرئياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرئياتنا قرة أعين